شجاعه والحلم بيك انفصحا بيك العلم بيك الكرم بيك السماحه بيك الوفا والمعرفه وبيك الملاح بيك الوفا والمعرفه وبيك الملاح بكل الخصال الطيبه شخصك حبل تت بين البشر ما منها غيرك يا بن فضل وين الفضل بيدك كثيره معروف انت بهاللقب بدر العشيره معروف انت بهاللقب بدر العشيره وبيت العشيره نفتخر انت بدرها قصت وجهك كبير وملتنيات الهات قصت بالوشي و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 كلمني يا اهل العدا وين موت الموت الذي بين بك الشام صحوا عليا من نهر سواها خبار صحوا عليا من نهر سواها خبار لو هذا سبعين جنبطرك اللي حصده بس في وجهك يضوي الدنيا كلها بس في كل كتابي التضحيه انت اللي كتبته وانت وفي بعهار وصبر بين طفر سمته بيدك شلت مي ينعذب بس ما شربت بيدك شلت مي ينعذب بس ما شربت انت الاخوه جسد باره وصورها بالعنده صوتيه ايسر الغراوي ومحمد الغراوي بصوت الرادود الحسيني محمد الهاشم الكلمات للشاعر الحسيني منهل العنصاري